موسوعه ا ل آ خ ر ة و ي ض ل و م ا ل ل ه اسم ل ذ ا ل ل و الرحمن ا ل ر ح ي ا 私たラは今イラン يقيم ا ل ص ل ا ة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه خ ل س و ع ا ل ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م I f o n d a bee! h e r ر اسماء الله ا ل ح س ر ى واجنبني وبنيا ن ن اعبد الاصنام رب إ ن ه ن اضللن كثيرا من الناس فمنت بحنيفه فانه فاجعل فائده من الناس تجول ربنا 「なんでだろう?」 رب اجعلني مقيم ة ص و ا ه ومن ي ラブラブ 全体的に。 عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ة ربنا ف ج What? was マ<音楽> رب ي ج ع ل ن ي مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا و ت ق ب ل يا <تصفيق> رب w o w t a n k you. وسكنتم َََُْ في ِ مشاق ََ الذين ََِّ ظ َ م َ و َ Oh, <laughs> 「やウマトれ Oh、sure. shit. سلام للناس ولينذر به وليعلموا, وليعلموا انما هو اله واحد, إله واحد ي م و س و ر ه النابلسي للعلوم الاسلاميه